「あなるすいで」<音楽>「だい ز ا ر ي ت ل م ن ي حزاري كتير ياللاك مافالو ليك هجرتك تكفي ازيك ر ع ن ا أ ن ا الفيها ي ا عفيفي مالي قصه ا ح تعذيب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 بلطفو ياللي ك ن تعني فانا حبي بتعرفو ما قصرت أ ه و ى ب ل ا ت ي Bye. <laughs> 「だるまさんがふんふざけ」 you、mm -hmm.